هذا أحد الأخوة يقول بأنه لا ينصح لا يقوم بنصيحة الناس وإذا, رجل وإذا رأى أحدا يسمع إلى الغاني ولم ينصح فهل يكون آثما على ذلك يقول بأنه لا ينصح الناس وإذا رأى إنسان على معصية هل يأسم بترك نصيحته الواجب عليه إذا رأى المنكرا ينصح وينكر المنكر هذا الواجب عليه ويدعى الغفلة والإعراض بل ينصحه إحوانا ويتعالى معهم برد كما قال الله سبحانه وتعالى بي والتقوى قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمنوا بالمعروف وينهون عمق هاي يهلق المؤمنين هاي يسلق المؤمنين